pa شداد يأخلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ذل ذلك ع أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد